بسم الله الرحمن الرحيم أ ل ر ح ي م صادر كتاب انزل إ ل ي ك فلا يكن و في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين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 فجاءها باسنا بياتا او هم قائلون فما كان دعوه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 فاولئك الذين خسروا انفسهم بما كانوا ب آ ي ا ت ن ا يظلمون ولقد مكناكم في الارض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكه ثم قلنا للملائكه اسجدوا ل آ د م فسجدوا الا ابليس لم يكن من الساجدين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 قال أ ن ض د ن ي إ ل ى يوم يبعثون قال إ ن ك من المنظرين قال فبما أ غ و ي ت ن ي ل أ ق ع د ن لهم س ر ا ط ك المستقيم ثم لاتينهم من بين أ ي د ي ه م ومن خلفهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم, وعن شمائلهم ولا تجد أ ك ث ر ه م شاكرين قال خ ر ج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم ل أ م ل أ ن جهنم منكم أ ج م ع ي ن ويا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 وقال ما نهاكما ربكما عن هذه ا ل ش ج ر ة إ ل ا أ ن تكونا الا ان تكونا ملكين أ و تكونا من الخالدين وقاسمهما إ ن ي لكما لمن الناصحين فدلاهما بغروب ر ف ل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 و َ إ ِ ذ َ ا فعلوا ََُ ف ا ح ِ ش َ ة ً قالوا َُ وجدنا َْ عليها َََْ و أ ق ي م و ا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما ب د أ ك م ت ع و د و ن فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلاله إ ن ه م اتخذوا الشياطين أ و ل ي ا ء منهم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 ف إ ذ ا جاء أ د ن هم لا ي س ت أ خ ر و ن س ا ع ة ولا يستقدمون يا بني آ د م اما ي أ ت ي ن ك م رسل منكم يقصون عليكم آ ي ا ت يقصون ي ع ل ك م آياتي فمن اتقى فمن و أ ص ل فلا ح خ و ف ع ل ي ه م و ل ا هم يحزنون و ا ل ذ ي ن ك ذ ب و ا ب آ ي ا ا ت ن و ا س ت ك ب ر و ا ع ن ه ا و ا س ت ك ب ر و ا عنها أ و ل ئ ك أ ص ح ا ب ا ل ن ا ر ه م ف ي ه ا خالدون فمن أظلم فمن م ن و س و ع ل ى ا ل ل ه ك ذ ب ا أو ك ذ ب ل س ي ا ل ل ع ل ه م من ا ل ك ت ا ب حتى إ ذ ا د م و ا كافرين. قال د خ ل و ا في أمم قد خ ل ت من ق ب ل ك م ه دعويه غير ربحيه ذات مضمون اجتماعي حتى إ ذ ا اداركوا فيها جميعا قالت أ خ ر ا ه م ل أ و ل ه م قالت اخراهم لاولاهم ربنا علينا موسوعه ن فضل ف النابلسي ك و ن ا للعلوم ا ل ا س ل ا ل م السماء, لا تفتح لهم أبواب السماء. م ن ا ل خ ي ا ق و ك ذ ل ك ن ج ز ا ل م ب ر م ي ن ل ه جهنم م من م ي ا ل و م ن فوقهم و غ ا ش و ك ذ ل ك نجزي ا س ل ا ل م ي و اسماء و ل الله ا ا ل ا ح س وسعها لا نكلف نفسا إ ل ا وسعها أولئك أ ص ح اولئك ب الجنة أ أ ص ح ا ب ا ل ج ن ة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل ت د ر ي من تحتهم الانهار تجري من تحتهم ا ل أ ن ه ا ر وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا, وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد د ا ء ت رسل ربنا بالحق ونود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 فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم ف أ ذ ن مؤذن بينهم ا ل ل ع م ة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عودا وهم ب ا ل آ خ ر ة كافرون و ََ ب ي ْ ن َ ه ُ م َ ا حِجَابٌ ََ و ع ل َ ى ا ل ْ أ َ ع ْ ر َ رِجَانٌ ا ف ِ ي َ ع ْ ر ِ ف ُ و ن ي ه غير ر ب ِِ ي م َ ه ُ م ْ و ََ ا د َ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ ََ و ْ ا ل س ا م ٌ ع ََ ل ي ْ ك ُ م ْ لَمْ ْ ل َ ي د خ ُُ و ه َ ا و َ ه ُ م ْْ ي َ م َ ع ُ و ن َ واذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحابنا だう <Yeah. S 2> صلناه على ع ل موسوعه ا ل ن ظ ر و ن إ ل ا ت ي ل ه ي و م يأتي ي ل ه ي ق و ل ا ل ذ ي ن ن س و ه م ن ق ب ل قد ج ا ء ت ر س ل ر ب ن ا بالحق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 شركه ا ل ه د ن ي ر س و ل من رب ا ل ع ا ل و ي ل غ ك م ر س ا ا ل ت ر ب و أ ن ص ح لكم وأعلم ل من ا ل ه م ا لا ت ع ل م و ن أ و اجتماعي أن ج ء ك ذكر من ربكم م من ل رجل على ى رجل منكم على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 اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد اباؤنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم ردس وغضب أ ت د ا د ل و ن ن ي في أ س م ا ء س م ي ت م ه ا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 قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إ ل ه غيره قد جاءتكم بينكم من ربكم هذه ن ا ق ة الله لكم آ ي ة فذروها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 وبواكم في الارض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا الاء الله ولا تعثوا في الارض مفسدين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 عقروا الناقه وعتوا عن امر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلين فاخذتهم الرجفه فاصبحوا في دارهم جاثمين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 ه م أ ن ا س يتطهرون ف أ ن د ي ن ا ه و أ ه ل ه إ ل ا امراته كانت من الغابرين وانفرنا عليهم مطعا فانظر كيف كان عاقبه المجرمين والى مدين اخاهم شعيبا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 ذلكم خير لكم إ ن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله وتصدون عن سبيل الله من امن به وتبغونها عوجا و ذ ك ر و وتبغونها عوجا واذكروا فكثركم, فكثركم وانظروا كيف كان ع ا ق ب ة المفسدين و إ ن كان ط ا ئ ف ة م ن ك م آ م ن و ا بالذي أ ر س ل ت به و ط ا ئ ف ة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين قال الملا الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب لنخرجنك يا شعيب والذين امنوا معك من قريتنا ولتعودن في ملتنا قال اولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا ان عدنا في ملتكم بعد اذ نجا لله منها وما يكون ن ا م و س و ع ن النابلسي ب ا للعلوم ا ا ل ا س ل ا م ش ع ي ب ا لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون فاخذتهم الرجفه فاصبحوا في دارهم جاثمين الذين, الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين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 ا ل ب أ س ا ء و ع ل ه م يضرعون النابلسي ئ ة ا ل ح حتى س ن ة ع ف و و ا ا ق ل و ا قد م س ب الاسلاميه ء ا ء و و قد س بغتة وهم لفتحنا ا القرى آمنوا واتقوا يشعرون ولو أن أهل ل عليهم بركات من السماء والارض أ ر ض ل ف ت ح ن عليهم ب ولكن كذبوا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 إلا ل ا ق و م ا ل خ ا س و ن أولم ي ه ل ا ل ذ ي ن يرثون ا ل أ ر ض من ب ع د أ ه ل ه ل ع ل و ن ش ا ء أ ص ب ن ا ه م س ل و ا م ي ه م اسماء الله الحسنى وقص عليك موسوعه ن أنبائها ل ق د جاءتهم ر ا ل ب ي ن ا ت فما كانوا ليؤمنوا كانوا ب م من ا كذبوا ب ق ل كذلك ي ط ب ع ا ل ل ه ع ل ى ق ل و ب ا ل ك ا ف ر ي ن وجدنا وما ل أ ك ث ر ه م من ي ه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 ش ر ل ع ا ل م ي حقيق ن ه ل ى لا ر ك ه دعويه غير ربحيه ذات مضمون اجتماعي إسرائيل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 فارهبوهم وجاءوا بسحر عظيم واوحينا الى موسى ان الق عصاك فاذا هي تلقف ما يافكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين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 لأقطعن أ ي ك م و أ ر و ل ك م م ن خ ل ا ف ثم ل أ ص ل ب ن ك م أ ج م ع ي ن ق ا ل و ا إ م الاسلاميه إ ى ر ب ن و و ن م ت في الأرض و ي ذ ر ك و ل ه ت ك ق ا ل س ن ق ت ن أ ب ا ه م و ن س ت ح ي نساءهم و إ ن ف و ق ه م ق ا ه ر و ن ق ا ل م و س ى ل ق و م ه ا س ت ع ي ن و ا ب الله و ا ص ب ر و ا ا إن ل أ ر يورثها ض لله م ن يشاء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 الصلاة ا ف س ت ك ب ر ولما ا وكانوا قوما و مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى د ع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عن الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل فلما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 ب ا ق ل ما كانوا يعملون قال أ غ ي ر الله أ ب غ ي ك م إ ل ه ه وهو فضلكم على العالمين و إ ذ أ ن ج ي ن ا ك م من آ ل فرعون ي س و م و ن ك م سوء العذاب يقتلون أ ب ن ا ء ك م ويستحيون نساءكم وفي ذ ل ك بلاء امر ربكم عظيم وواعدنا موسى ثلاثين ليله واتممناها بعشر فتم ميقات, فتم ميقات ربه اربعين ليله وقال موسى ل أ خ ي ه هارون اخلفني في قومي و أ ص ل ح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما د ا ء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أ ر ن ي أ ن ظ ر اليك قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل ف إ ن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل د ع ل ه ت ك ا وخر موسى صعقا فلما أ ف ا ق قال سبحانك تبت إ ل ي ك و أ ن ا أ و ل المؤمنين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 ولما سقط في أ ي د ي ه م وراوا انهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما ردع موسى إ ل ى قومه غضبان أ س ف ا غضبان اسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي اعدلتم امر ربكم والقى الالواح واخذ براس اخيه يجره إ ل ي ه قال ابن ام ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الاعداء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 قال رب لو شئت أ ه ل ك ت ه م من قبل واياي ا تهلكنا بما فعل السفهاء منا إ ن هي إ ل ا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أ ن ت و ل ي ن ا فاغفر لنا وارحمنا و أ ن ت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنه وفي ا ل آ خ ر ة إ ن ا هدنا إ ل ي ك قال عذابي أ ص ي ب به من أ ش ا ء ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاه والذين هم ب آ ي ا ت ن ا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي النمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل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 فالذين آ م ن و ا به وعزروه و ن ص ر ه واتبعوا النور الذي انزل معه أ و ل ئ ك هم المفلحون قل ج م ي ع ا ا ل س و ع ه النابلسي ل ل إ ل ا ه و يحيي ي و م ي ت ف م ن و ا ب ا ل ل ه و ر س و ل ه ا ل ل ن ب ي ا أ م ي ه ا ؤ م ن ب الله و ك ل م ا ت واتبعوه ه ل ع ل ك م ت ت ه د و ن ومن قوم موسى أ م ه يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناه مثنتي ع ش ر ة اسباقا امما و أ و ح ي ن ا إ ل ى موسى إ ذ استسقاه قومه أ ن اضرب بعصاك ا ل ح ج ر فانبدست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 واذ قيل لهم اسكنوا هذه القريه وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة, وقولوا حطه وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فارشينا موسوعه ا ا ك ن ا ي ظ ل النابلسي ل ر ة حاضرة للعلوم ا ل ا س ت ا م ي ه اسماء الله م ل ا ي س ب ت و ن لا تأتيهم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 فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين, انجينا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس, وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون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 أ ف ل ا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب و أ ق ا م و ا ا ل ص ل ا ة إ ن ا لا نطيع ابو المصلحين و إ ذ نتقنا ل ج ب ل فوقهم ك أ ن ه ظ ل ة وظنوا انه واقع بهم خذوا ما آتينا و ا موسوعه النابلسي ع ل ك م ت ت ق و وإذ أخذ ك من بني آدم د من ظهورهم ذريتهم ه و أ ش للعلوم ى أ ن ف س ألست بربكم ق الاسلاميه و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 وكذلك نفصل ا ل آ ي ا ت ولعلهم يرجعون واتل عليهم ن ب أ الذي اتيناه آ ي ا ت ن ا فانسلخ منها ف أ ت ب ع ه الشيطان فانسلخ منها ف أ ت ب ع ه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه موسوعه النابلسي م ل ع ل ي ه ا ل ه أو تتركه ي ل ه ذلك م ث ل ا ل ق و م ا ل ذ ي ن كذبوا بآياتنا ف ق ص ص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا ب آ ي ا ت ن ا وانفسهم كانوا يظلمون من يهد ي الله فهو المهتدي ومن يضلل ف أ و ل ئ ك هم الخاسرون ولقد ل ه م ق ل و ب لا ي ف ق ه و ن ب ه ا ل ه م ي ن ا ي ب ص ر و و ن بها ل ه م آذان لا ي س م ع و ن بها أ و للعلوم ئ ك ك ا م ب هم أضل أ ل ئ ك ه ا ل غ ا ف ل و ولله ن ل ا م ا ء م س ن ا ب ل ع و ه م ف د ع و ه بها وذروا الذين يلحدون في أ س م ا ئ ه سيدزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أ م ه يهدون بالحق وبه يعدلون و والذين كذبوا ن بآياتنا سنستدردهم من حيث لا ل حيث ي م ع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 فمرت به فلما اثقلت دعوا الله ربهما لئن آ ت ي ت ن ا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما اتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما اتاهما فتعالى الله عما يشركون